الوحدة الأولى التحية والتعارف الدرس الثاني المفردات انظر واستمع وأعد مدرس طالبة طبيبة مهندس أخ أخت صديق صديقه انا انا انت انت هذا هذه هو هي طاجيكستان تركيا مصر سوريا باكستاني تركيا مصري سوريا الوحدة الاولى التحية والتعارف الدرس الثاني التدريب الاول استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد هذا اثنان اخت ثلاثة مدرس أربعة مصر خمسة طبيبة ستة أنت التدريب الثاني أشر إلى الصورة التي تسمع اسمها أولاً، أخت ثانياً، أنت ثالثاً، مدرس الوحدة الاولى التحية والتعارف الدرس الثاني مفردات اضافية انظر واستمع واعد واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة